قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٌ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 القيا في جهنم كل كفاد عنيد من ناعل الخير معتدم مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقاه في العذاب الشديد